ونجد ان هذه القيود قدري لاثم في في المساله السابقه الى مناقشه السيد القويس السو با صاحب الروا اصل مناقشه ما ذكرناه ثمها تبشني على مسألة الخنص والسدعين المستخدر وهي كيفية تعلق الخنص بالأموال فارضا نقول بأن الخنص يتعلق بالأموال على نحو الشركة أي الكسر المشاع. وقلنا بناء على هذا لا يجزو تصرف المال قبل اخراج القمس والذي سبقه القول الثاني ان القمس تتعلق بالمال على نحو كلي ومعين، ونسب السيد القوائر المسلسرور الى صاحب الاروح ان يقول بذلك يعني يقول بتعلق القمس بالعين على نحو كلي ومعين ولا ندري من شاء هذه و القول الثالث أن الحنس متعذي بطن على نحو الشركة في المالية وفي العين يعني الآن مثلا هذه العين اشتراها مثلا بخمسين تومار وباعها بمئة تومار السيد شريف في خمس 5 وليس شريكا في العين شريك فقط في الماليات السيد شريكا في الـ 5 مائة في, في المالي وليس شريكا في العين شريكا في الماليات طبعا هنا السيد فقد سيصر ويقيم على نحو الشركة المالية وأنها من قبيل الكلية المعيّة هذا التقييم في بالتوضيحية الشيخة المالية لا بد انا هدف كلية المعينة ما لأنه السيد شريك مع المالك في مالية هذه العين فهدوك المالية مختلفة السيد شريك مع المالك في مالية هذه العين لأن هذا كل جائلة كل شنو المعينة سيد شريكا مع المالك في 500 تومار اين التومار؟ مئة تومار من هذه العين 100 تومار قيمة مثلا مثلا, مثلاً. رمان سيد ليس شريكا مع المالك في 100 تومار كلية ولو كانت ذلك تومار قيمة تومار سيد شريف مع المالك إن من التومان التي هي قيمة فين بهذه العين قيمة لهذا فين الكتاب الشركة المالية لأنها تكون على نحو الكلمين في المعالم لا نطلق المالية تابع على هذا تابع للتوضيح يعني على على هذا الوجه يجوز التصرف في الحين قبل الافراد بالقوم لانه ما في شركه في العين اصلا وانما شنو؟ في الماليه فلا شركه في العين فيجوز التصرف في العين بتمام اجزائها اذا لا شركه فيها لا على نحو خصر ولا على نحو خليه النعيم الشركه في ماذا في الماليه فقط هذا الوجه الثالث الذي ذكر في باب كيفيه تعلق الخمس بالمال الوجه الرابع ان الخمس متعلق بالمال على نحو الحق شديد حق الرهانين عندما عرف المتعينين هذا العين ملكي لكن انت لا تحصل الرهانه فيها فعندما يكن لك حق حق الرهانه يعني, يعني بين العلم ما دامت هذه العين رهنا لا يجوز بيعها حق الرهانه لا هو شركة في العين لا على نحو الكسر المشاع على ولا على نحو الكلي المعينه ولا انه شركه في الماليه حق الرهانانان فقط ان نقلان حقا بمنع بيع هذه العين ثم حق الرهانه حق يتعلق بالعين نانعون الضيب الضيب بعضهم يرى ثبوت الخمس هذا الحق أن الخمس يتعلق بالأموال تعلق الحق بالعين على نقر حق الضيب هذه العين فيه الخمس أنه لا يسمح بالعين فالخمس يتعلق بالعين تعلق الحق هذه أقوال أربعة تذكر في مسألة الخامس والسبعين في كيفية تعلق الخنس في بناء على هذه الأقوال الأربعاء يفترق الفنان في بناء على نظر سيدنا خدس السرور يقول إذا كان الخنس متعلقا بالمال على نحو الشركه المالية او على نحو الحق قولين الاخيرين لكن كلام صاحب العراق عند ارض اشتراها للتجاره زادت قيمتها بعد مرور سنه كامله عليها وما باعها ثم نقطت قيمتها خمس الزياده مضمون هذه الغرفة سواء عشرين ألف زالت أصلاف إلى مئة ألف يعني مئة زيادة هذه المئة زيادة كم سواء عشرين يضمن عشرين خمس الزيادة لماذا يضمن عشرين خمس الزيادة؟ فيعتبار أن الفقير مو شريف له في العين تقول العين موجودة ماذا غيرها الفقير شريف له في ماذا؟ في مالية وبما ان مالية العلم وصلت الى 120 وعشرين بحيث صار خمس الزيادة عشرين صار الفقير شريكا له بماذا بعشرين وحين حتى لو نقصت القيمة يستصح بقاء الخمس على ما هو عليه فالاصل بقاء الخمس بقاء تعلق الخمس ما زال للفقير عشرون دينارا في ذي دي لماذا؟ لأنه شريف معك في العين وقد وصلت مالية العين إلى مئة بحيث صار 25 سيادة عشرين سيدنا أبي السعيد البناء على هذا المبنى بكل كم كانت صحب هذا المبنى شديد ما لو اوصل ميت بمقدار معين لشخصين سواء كان وصيه ان دي بي وصيه عهديه وصيه ان ان يقول لك من تركتي عشرون والوصيه العهديه ان يقول عهدت لفلان ان يدفع لفلان 20 مرة. ما اكبر على اي حال اذا قال الموصي لفلان من التركة عشرين عشرون لفلان من التركة عشرون الى عشرون تركة تفعت كل بس خلط هذه عشرين مادام اوصر عشرين فرض التركة في وقت الوفاة ساوى مئة او ساوى من ذلك عشرين له دفعت. لماذا لأن الموصيب مجرد أن قال لفلان عشرون صار فلان شريكا مع الوردة مفلعا في المالية مو شريف معهم في عين التركة حتى نقول هذا حسب القيمة قد ترتبعها التنفذ هو شريف معهم صار في المالية إذا لابوا من دفعين هذا تتعب فينا التركة أو من سحقها ونظيره أيضا يذكر سيدنا هذا المدينه أنه لو كان الميت ان بدين الميت المدينه التي بعشرين أو يكون هذا المدينه التي لا ان بعد هذا المدينه ارتفعت يجب ان يكون سقطت لان الدائن شريك مع الورثة الماليه لا في غير حتى يتاثر ماله بما قد حصل في بناء على هذا الادعاء من الشركه في الماليه او ان له حقا الا هو هو حق الفارس المال فقير السيد حقا الا وهو حق القوم حق مانح من البيع حق خمس جنون حق خمس العين او خمس المالين لانه على هذا نحن الحق انه الفقير السيد له حق على المال في أن يدفع لروخم سلعين لها من المال يحين القوم. هذا معنى. هذا معنى. الفقير السيد له على ثمن الماله أن يدفع لرو خم بما لها من المال يحين القوم. هذا الأمر الله له عشرون عشر فكلام السيد صاحب العروة كامل على هذين المبنيين إلا أنهما مبنيان ضعيفا هذا أولا لأن ظاهر النصوص أن الخمس ثابت في العين على الشركة في أول مباركة فأن لليامك موسى ماذا الخمس منه أو خمسا واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه فمسهن كسر مشاع في العين ويرد لو كان على نحو المال فان له فان له خمسه أن ما غنمتم من شيء فأن, فان لله خمسه في شرفه المال فان خمسه يعني كسر ملمة داخل جزء من المقرمس كسر مشاعر هذا ظاهر المسوس ظاهر المسوس أنه على محل كسر مشاعر فأول ما المبنيين برقبان ثانين صاحب العوى يقول بهما فكيف يبني عليهما المقام صاحب العروه يبني على أن الخنس متعلق بالعين لا بالمالية ولا على نحو تعلق الحاره وما يبني على هذين المبنيين حتى تقاسم المساله عليهم فإذا إذا كان الخمس ثابتا في العين على نحو التسليم أو ثابتا في العين على نحو كلي في المعين كما شرحناهما أمس على هذين المبنيين الأولين لا يكفي كلام صاحب الرؤف المقام بيانا أنه إذا بلغت العين مئة وعشرين ديناراً أو دولاراً بمجرد أن تبلغ مئة وعشرين يكون السيد شريكاً مع هذا المالك في خمس آلد العين سواء كان نحو قصر من شعف اللي قلوا على كلا المبنين الأولين السيد الفقير شريك مع المالك في خمسة هذه العين. طال مسلم الآن واضح نقصت القيمة رجعت إلى العين. فبعد نقصان القيمه يبقى إلى السيد العشرين لا يبقى إلى السيد خمس العين. مو شريك في المالية حتى يطلق عليه عشرين هو شريك في شنوه خمس العين خمس العين ذات الوقت كان عشرين هذا كان شريكا معه في خمس العين او في خمس من العين بناء نعلك اللي في المعين مو شريك وياه في المالية حتى ما تطلق على بعض ولا إلى حق أن يدفع له خمس عين بما لأنه ليحقا يفع هو شريك ما فيه هو شريك ما فيه وبعبارة أداة أنه نسبة القيمة الفعليية أو نسبة قيمة العين نسبة قيمة العين لأن الزيادة طبعا نسبة شنو سدس لما بلغت قيمة العين 120 فنسبة العشرين إلى 120 نسبة السدس يعني بمجرد أن بلغت العين 120 صار الفقير شريكا نعل ما يفي يف سدس العين لأن نسبة العين الزيادة نسبة السدس صار الفقير شريكاً بالمالك الزوض هالسرس قد يوصل ألف قد يوصل عشرين قد يوصل اثنين؟ قد يوصل واحد هم شريك معه في الزوض لا تقول شريك معهificar عشرين لمو الشركة في المالية ONير ص거를وق العين. بما إن الشركة في العين مو في المالية ما يمكن أن يقال أنه شريك معه في عشرين يعني أن المالك cierto، المالك له هو إلى عشرين مشرقيه الماليه شريك معه في العين اذا شريك معه في العين اذا لا يوجد نصيب العين للزياده بما ان الفقير شريك مع المالك في العين لا في الماليه فلابد يوجد انه لا يوجد العين للزياده نسبه في العين للزياده استاذ اذا الفقير شريك مع المالك في السدس صعب نزل السدس فلا يؤمن له إلا السمريس الآن صارت عشرين خمسة عشرين يقلع ماذا صارت الآن؟ فلا يكم كلام صاحب العرور إلا بناء على المبنيين الذين لا يقول بهما أما بناء من على المبنيين الذين يقول بأحدهما لا يؤمن له إلا النسبة لا يؤمن له خمس الزيادة لأنه ليس الشركة المالية نعم هذا مثل اليوم هذا مثل الزوجات فإن الزوجات تريد من بناء من مالية البناء لا من نفس البناء الزوجات تريد ثمن من مالية البناء لا من نفس البناء إذا الزوجة ترث الثمن من مالية البناء ما بعد كم قيمتين ما الزوجة شريفة مع ورثة الثمن من المالية هذا الثمن يسوع عشرة يسوع عشرة يسوع ما دامت صريح شريكة مع عبدها هذه نسبة, نسبة واضح؟ وكلام صاحب العرور وغيرها كناها على الملعين الأولين ونحن قد ذكرنا فيما صباحنا اليوم كلنا أن يقول سيدنا كل شيء سراء لأن نقصان المالية مضمون عند الرقل أو يقول ذلك نقصان المالية غير مضمون لذا نقصان المالية مضمون في ان الفقير شريط مع المال الشنوخ اذا نقصان الماليه مو مضمون يعني زياده الماليه امر شنوخ اعتبارك معقد زياده الماليه امر اعتباري نقصانها امر اعتباري هذه الامور مي مضمونه ما دام اصل الماليه موجود فالزيادة والنقصان هذه غير مضمونه بمجرد ان تنزل القيمان ينتشف على انت فقير مش شريف مالي مو مضمون هذي الماليين انت شريف الياية العين في العين موجودة اذا ايه خمس اعطيت خمس من العين ده ما ايه خمس. ماعطيش مو شريك المالية المالية مضمون المزيد هالك. الفقير السيد ليس شريكا مع المالك في الماليه حتى يومان له عشرون هذا واضح كلام السيد الفقير السيد شريك في العين ان كان العين فيها خمسون اداه تمام السنه والعين فيها خمسون خمس ليله وسنه اذا ما فيها خمسه عشر في أي شيء شلو المشاركة كل يوم من الايام ارتفعت قيمه العين وصارت في تلك القيمة خمسة وعلى شريكة في تلك مخفوضا من زيادة المالية مسألة المالية أمر الاعتبار إيه مرضو محل مسألة إذا عمر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمارها وتمرها، هذا شنون؟ تفناش المركة ثمرها يقيد على الأشجار ثمرها يقيد على الأشجار نحي للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجد الخمس في نمو تلك الأشجار ونحن نحن الزيادة نحن نحن الزيادة نحن نحن نحن نحن لا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن زيادة حكمية زيادة الحكمية ما فيها خمس اما الزيادة العينية المتصلة والمنتصلة فيها خمس شو ينالجوا ما فيها خمس سيدنا قلت سسري وقت يقول لا لعل مقصودة لا. لعل مقصودة في المقام اللي يتشتراها لماذا <تصفيق> للمقرمات أرض عن مرأة وضع فيها أشجار مقير لكي يأكل من تمرنا وتمرنا ويتنزه بها يعني لمؤونته مو للتجارة ولا للاستجار هنا لا يجب لكن نموها يعني نساعد السلاحة في سنة لشان بعد النخلة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 معرمان وإنما فوص لحظة معرمان مداجين شوف كم زائد في بوض الصلصه المداجين <تصفيق> أو كم زائد مداجين في بوضع إله في <تصفيق> هذا إذا كان أخذها للمعرمان أما إذا أخذها لإحتجار بها أعطا من استئجار يعني هذا النخيل يؤجره حديثا مثلا شو اذا كانت النخيل للاستئجار سيدنا الخوية يقول لا يجب الخمس في القيمة السوقية يعني انتم تفرق قيمة السوقية ما تفرق لا يجب الخمس لكن يجب الخمس في المنون زيادة من الفصلة ومن وبعباره اخرى ان الصور بستان بستانا اشتراه للمؤمنه في الصوره الاولى لا يجب الخنص لا في الزياده المتصله والمنفصله ولا في زياده القيمه السوقيه لانه ما اشتراه الا للمؤمنه من الخنص عليهم في الصوره الثانية الصوره الثانيه بستانا اشتراه للايجار فهو يريد أن يحافظ على أصله وينتفع بشنو بثمره لأنه يأجره فيتبع بثمره بما أنه يريد المحافظة على الأصل يعتبر الأصل مأوناً. وبما أنه يريد الانتفاع بثمره وثمره في الاستئجار يعتبر هذا جاهد عن المأونات. فحينئذ لا يجيب الخمس في الزيادة. المتصلة والمتصلة، لكن يوجد الخمسين ماذا في زيادة قيمة السوفيل. الصورة الثالثة أن يعمر بستانا بكيف يبيحه؟ هنا يوجد الخمس في زيادة وفي زيادة قيمة السوفيل. الرابعة وأن ان كان من قصده الاكتساب بأثر الأستان. يعني بيع هو الزوج الذي في زيادة هو في وفي الذي يجعل هذا هو الزوج الذي يجعل هذا هو الزوج الذي يجعل هذا هو الزوج الذي يجعل هذا هو الذي هو حد الذي بينما هذا هو الزوج الذي يجعل هذا وما اعد لصرف منافعه في المؤونه هذا وهذا افرح وسط لهما فاشتراه فعمر البستان ليكتسب بثماره او اشترى السياره ليكتسب فقد تقدم سابقا ان هذا يجب الخمس في زيادته المتصله والمنفصله في يجب الخمس بالزيادة المتصلة والمرفصة لماذا؟ لان هذه الزيادة المتصلة والمرفصة داخل في الرقاة وهو الإيجار. لكن لا يجب الخمس بالزيادة قيمة السوق. ما يريد بيعه حتى يجب الخمس بالزيادة قيمة السوق. ويجب المحافظ عليه فلا يجب الخمس في مديه وإنما يجب الخمس في نموه لأن هذا النمو داخل في الرقاة. سارع المسألة السادسة والخمسون إذا كان له أنواع من الاكتساد والاستخاذه كان يكون له راسمان يتجر به هذا عمل وقام يؤجره هذا عمل ثاني وأرض يجرعها عمل ثالث وعمل يد مثل الخياطه مثلا يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب خمس ما حصل منها بعد خروج مؤمنة حقيقه هذه المسألة شبه هذه المسألة من كان له أرباح خدري هذه مو من كان للرحمة المفاعدية حتى لو لحن الواحد لكن عنده ارباح تدريجية هالشهر يرباح خمسين شهرين بعد شهرين وبحرق بعد ثلاثة شهرين البحر الثالث وهذا من كان له ارباح تدريجية هل تعتبر الارباح كلها رفت والمؤونة كلها مؤونة واحدة ثم يفصل الربح مجموعة الرجل من مجموعة المؤونة يعني الآن مثلا شهر الأول ربح خمسين وصرف مؤونة في ربث ثلاثة سهر الثاني ربث ثمانين، وصرف مؤونة عشرين وشهر الثالث ثلاث هل تعتبر الأرباح كلها مجموعة واحد ربث واحد والمؤونة كلها مجموع واحد ويفصل الربح مجموع الرب من مجموع المؤونة او ان لكل ربح سنة مستقل ومؤونة مستقل؟ لعوين هذا جواب المسألة هل انه تلاحظ الارباح مجموع واحد والمهان مجموع واحد أو أنه يلاحظ كل ربعن باستقلاله ومؤومة هو باستقلالها وين فرقناها شوه الفرق بينهم الفرق بينهم بين ما في جالك لك ثاني بالأول إذا أنت بتلاحظ المجموعة يعني المؤمن كلنا تلاحظ. يعني أنا الشهر الأول صرفت مؤومة و حصلت على خمسين بعد الشهر الاول من الشهر الاول الى الشهر الثاني انا حصلت معونه الشهر الثاني حصلت على ستين المعونه اللي قبل الستين تحسب معونه لربح الستين او تحسب معونه لربح الخمسين الاول يعني المعونه الفاصله بين الربحين هل المؤونة الفاصلة بين الربحين تعتبر مؤونة للربح الأول أو تعتبر مؤونة للربح الثاني بناء على أنه يحسب المجموع تعتبر مؤونة لكليهما. 분노 من كنت تحسب المجموعة الأربح مجموع مت لا محل المؤونة اللي جاءت بعد الربح الأول أي أن تحسب مؤونة للربح الثاني بينما بناء على الرسول الثاني كل رك وكل ايه وكل هو وهذه المأمون لا حصل الرحب الأول تعتبره من الرحب الأول ما تعتبر مأمون للربح الثاني لأن الرحب الثاني أي سنة أيضا مستقلة غير الرحب الأول الربح الأول له سنة مستقلة المأمون الذي بعده الله والرحب الثاني له سنة مستقلة فالرحب الأخير يربخ يربخ يربخ يربخ تلى آن مرس على الربح الاول اول ربح اول ربح مرت عليه سنة اول ربح مرت عليه سنة يوم اللي مرت السنة على اول رب. ربح ربح ادي المربح المرسلية اذا بتحاتي المجموع ايضا الربح الاخير الذي سبق السنة بيوم واحد يدخل في موضوع الفنس. بينما على لا يخمف حتى تمر عليك أنا. فأي اي أي القولين هو الصحيح يقول سيدنا قدس سروف ربما يقال بالوجه الأول وهو يفسد مجموع الأربع مجموع المهانج فتكون السنه من منفتح السنه في العمل على قول من ظهور اول قيمه أو من الشروع في الكسب بمجرد ان يبدا في العمل تبدا في السنه هذا القول يمكن ان يستدل له بقول الامام الجواد عليه السلام في صحيح قريب بن فاما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي واجبه عليهم في كل عام فهي واجبه عليهم في كل عام فان نعوذ الى ان كلها تشترك في عام واحد فاما الغنائم والفوائد يرحمك الله فهي واجبه عليهم في كل عام قد يستفاد من هذه الرواية أن الغنائم لها عم واحد والقوائد لها عم واحد فتلاحظ مجموع الأرباع مع مجموع المؤمن هذه الاتفادة يردها سيدنا وفي سيسره وفي محله بأن صحيحة قليلة من الزيان صباحا قد بأنها واحد منها الولايات المحقام الولاياتية والإيمان جاء يسقط القمص على الجهاد وتجد التحدي بعد ذلك صهات يقول ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام نورا لنفسك العام ولا أوجب عليهم إلا الزكاة وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والخزة التي قد حال عليهم الحر ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آمية ولا جواب ولا خدم ولا ربح أبعى في تجارة ولا ضيعه إلا بيعة سأفسرها لك ترتصر لك عندها تقريفا مني عن نوانيه فألّا الغناء العين والبوائد فهي لاجبة العين في كل نوانيه الله ليس قادر الخمسي بعد النوارد في جاب الخمسي بعد على هذا فالريال ليس بصدق بيان كل منها الجهة تريد في أزاق الخمس لا هذا الخمسي ماذا يتكلم عن كيفيه الخامس وانه تجمع الارباح او تفصل يقولون في الاصول إذا كان النص في مقام البيان من جهه وشككنا انه في مقام البيان من جهه الاخرى لا يصح تمسك باطلاقه للجهه الاخرى اذا قال المولى أكرم العلماء فهو فيما قام بلان وجود فكران العلماء لكن شككنا هل انه نكرم العلماء مجتمعين او نكرم العلماء واحد واحد نقول خم الاندار اكرم العلماء احنا نكرمهم مجتمعين ليس احتمسك بالكلام كلام مفهجة الكلام ناظر لأطلق وجود العلماء وليس ناظرا لكلفية اكرامهم حتى يتمسك في الجهاد الاخرى إذا كان المقام إذا كان النصري مقام البيان من جهة وشكفنا أنه في مقام البيان من جهة واخرى لا يصبح أكبر سكري بجهة واخرى كلاما جاي الكلام عن أصل وجود القرص يقول أهل قمس ساقطتها موارد تابتها هذه الموارد أما ثبوت في الموارد على أي كيفيتين تجمعتها في عام واحد أو يكون لكل غنيل من عام المستقبل هذا شنو؟ ما يتكر رواية في مقام البيان من هذه الجهة حتى يتمسك بها هذه الجهة إذا لا في هذه الرواية على مدعا في قوم الهواري مدعى القول الثاني الذي يبلغ بول سيدنا خدس السفر وهو الهواري من هذا القساء حتى هذا الموقع في كل شهر يسلمناه كله ما تبقى نفسه فكل مؤونة لكل ربعين ربع من ربع التجارة خمسين كل مؤونة اللي بعدها الخمسين صارت أربعين يعتبر تبرل الخمسين هنا لخمسين بنا في أما الستين ربح مرة ثانية ستين ما تسقط الاربعين من الستين تويتبر الستين مستقلة عن الاربعين التي صرتها كل مؤونة التي قام لها بالراضح تلك المؤونة للربح الاول كل الربح الثانية بناء على هذا القول ايضا الربح اللي يجي فيه اخر سنة في الربح الاول هذا الربح لا يجي لكم امس حتى تمر عليه صلى الله عليه وسلم هذا من خلال أجلها واعلموا ان ما غنيتم من شيء فأن لله ومسيء يعني كل غنيمه فيها الفرنس مو من لها خلط واحد، لاهر الأجل لأن كل ربح ربح وكل غنيمه غنيمه موضوع للخمس يعني ظاهر الادله القضيه الانحلاليه عندما يقول إنما الخمس بعد المرونه ان الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل او كثير واعلموا انما غنمت المشرك فان لله خمسه ظاهر الادله هو القضية الانحلاليه ان لكل ربح ربح خمسا لو كنا نحن وهذه الأدلة لاجتفذنا منها أن الخمس واجب بمجرد ظهور الوجه. بمجرد المجرد يستعرف لكي لو كنا نحن هذه الأدلة ظهر هذه الأدلة أن لكل ركن الخمس يعني بمجرد ظهر الروح يتعلق بالخمس ولكن لا تقر عليه سنين غير الأدلّة الشكل لكن جاءتنا أدلّة أخرى تقول إن كنا بعد الوضع او في رواية ثانية قال بعد فيه ومقونة في عياله بناء على هذه الأدلة فهمها أنه الرجل حاول كل حكمين حكم وضعي وحكم تكليفية حكم الوضعي هو تعلق الخمسة حكم التكليف هو وجود إخراجها أن الحكم الوضعي فهو يثبت بمجرد حصوله بمجرد رسول الله يفقد الخمس اما الفقر التكليف هو وجود اخراج هذا الخمس فلا يحصل الا بعد مرور سنتين بعد مرور سنه اذا الربع موجود مازال يجب عليك اخراج الخمسين واما اذا ما يجب عليك هذا اللي استفدناه من اجل بعد هذه الاستفاده نعلم ان لكل ربع سنه ولكل ربع ماوثين بعض عبارة اخرى اننا نقول راية ما يدل عليه الدليل راية ما يدل عليه الدليل, يدل عليه الدليل ان الحنس ثابت في الربح بمجرد ظهوره وأنه لا يجه إخراج الخنس من هذا الرجل إلا إذا مغرب عليه سنة الكاملة لأنه مغرب عبارة لا يشرحها زين أذن بالله أذن بالله أما أنه أرباحك لتجمع في من واحد لا تتجاهل من واحد والمحفة تجمع في مولا واحد لا تتجاهل من واحد على باله تكون في مناقشه او جنى قوي ان نقول بناء على القول الاول تستثنى مغونه الربح الاول من الربح الثاني ايضا بناء على القول هذا على القول هذا تستثنى مغونه الربح الاول من الربح الثاني والحال بانه العرف لا في الموضوع اطلعت برا مرونه الرد الاول مو مرونه الرد الثاني فاستثناء مرونه الرد الاول في مرونه الثاني لا دليل عليك فلنحظ بأن تكليف الناس انت كل يوم انسان تستخدم الفوضى و تعرف و تعرف تعطيه و هذا الموظف يعني يخلي إليه عشر صندوق و الصندوق خلي في جراثه أبدا الغرض خليه هي المستقلة زرنا في صحابة التجارة 원كزا كي نلعم than صندوق هذا هذا يستنسي خوضه ومفرض والمر迫 الجمر剛 toolkit هل لن شاوهم انه من اذا انتظرت لكن 6 ohp هالنا انشرب assam برج chainras وما يقال من ان لهذا المؤومات بالإضافة إلى كل ربح ربحين يوجب الاختلال والهرج والمرج فلا نحفل له معنى المحفلات ايه كذلك حافظنا كل مالا الجنهور نعم لا لا رسك مثل طريقة الأخراس اللي سوى هكذا لابن سنة الجاهلين احنا جاعدين الحجم بالمواجب ماجر جائز من يجمع الارباح في سنتين جائز سنة الجعيجة انا خليه يقول انا في اول محرم الا اول محرم ومن اول محرم الى اول محرم جميع الارباح في هذه السنة من اعمال متعددة او من عمل واحد اعتبرها جميع ربحانها حياة واسف منها لا بقى تجاري انا نحن لا من طبيعة حقا طالب وهو مخير بين ثلاثة طريقة طريقة طريقة نسوي السنة الجعبية هذه ولا تسد الطبيعه طبيعة يجمع مرضاة كلها تحتاري حقا ينحيط ويستفيد من هذا المشاهدين الطريقة الثانية أن يخمس كل رجل مجرد أن يرغب وإن لم تمر عليك الوجود بمجرد إجراء الرقم أصير وإن لم تمر عليه السابق الطريقة الثالثة أن يجعل لكل رزق سابق مستقلة كما هو مقدر واجب الشرعي فراضح والحمد لله السلام